بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشا والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكن لشتان فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر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 سُبْحَانَ اللَّهِ لَا يُصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ الأعلى رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى